لأجارهم قلنا تظاهر ما فيهم فبدأت الشحص الآخر كي يتصخر وظننت أنا أني بذلك حسغنا فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر لا لا, لا نحتاج المالا كي نزد جمالا يا جمالنا يا كن انت تذ جمال